الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور لا إله إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره